سوى يرتقي وتقارب صد الخلل سوى صفوه ان تسوي الصفوه تمام الصلاح الله الله اكبر الله الحمد للناس رضي العالمين الرحمن الرحيم مالك يغضي الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أصراق الذين أن أمسى عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين آمين رَا غَلْ وَانْحَقُّ يَا رَبِّ كَلِمٌ ذِر قَوْمًا مَا آتَاهُمْ مِنْ نذيرٍ مِنْ قَبْرِكَ لَعَنَهُمْ لَعَنَهُمْ يَهْتَدُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدْبِرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِ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 يدفّر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان بقدره في يوم كان بقدره أنفسنا من ما تردون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحدث كل شيء خلقه وبدأ خلقه إذ قال ثم جعل أسله من تلالة من ماء مهين ثم تضعه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض إنا نفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي مبتل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو سرائد المجلمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبطرنا وسبعنا فارجعنا وَقِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُنْقِلُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَاكَ وَلَفْضِ الْهُدَا وَلَكِنْ حَقًّا قَالُونِ وَلَيْسَ حَقًّا قَالُونِ إِلَّا أَنَّا نَجَحْنَا نَغْلِبُ الْجِنَّ وَالنَّاسَ يَجْمَعُونِ بَذُوقُوا فَنَسِيتُمْ نَقَاءَ يَوْمِئِذٍ إِن إِنَّا نَسْيْنَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا قَرُّوا سجدا, سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ الله أكبر الله الله أكبر، الله لله تججف أزره عين الله يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن رزق لا ينفقون فلا تعلم نفس ما أخيارهم من قرة عين الجزاء بما كانوا يعملون. فَأَثَابَ اللَّهَ مَن آمَنَ كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا, نزلا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَإِنَّ الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعدوا فيها، وقيل لَمْ تُقْعَبَ النَّارَ الَّتِي كُلُّ تُرْبِيَ تُكَذِّبُونَ، وَلَنْ تُقْنَعُوا مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى لَنَالَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، وَمَنْ أَظْلَمُ من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من ذقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أليم فَمَن يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا طَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ يَبْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَحْسَلُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَنَا كم مَنْ كَمَلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَرْجُونَ فِي مَسَاكِلِهِمْ ان في ذلك اايات الا يسبعون او لم يروا ان نسق الماء الى الارض نجوز فنخرج به زرعا فيخرج به زرعا فأكل منه زرعا فينخرج منه زرع ياكل غيم وانعام وانفسه ويقولون متى هذا الفسح إن كنتم صادقين قل يوم الفسح لا ينفع الذين كفروا إما نبغ ولا هم ينظرون فأعرف عنهم وانتظر إنهم منتظرون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعهد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوم عليهم ولا هل أتى على الإنسان حير من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وطلقنا الإنسان من نطفة أمشاه النبسلين فجعلناه, فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شيكرا وإما ككورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغنالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان بزاجها كاثورا عينا يشرب بها عباد الله يفجعونها تسديرا يوفون بالنسر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويسيما وأسيرا إنما نطعمكم وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نطاف من ربنا يوما عبوسا قلطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نقرة سرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائف لا يعون فيها شمسا ولا ذمهريرا ودالية عليه ظلالها وذللت خطوفها تبليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة أكوى من كانت طواريرا طوارير من فضة قدرواها تقديرا ويصقون فيها تأسا كان من باجها من جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويحرف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لغلؤا منتورا وإذا رأيت سن رأيت لعيما وملكا كبيرا عليهم زياب سنبس الخضر وإستبرق وحلوا أتاغر من فضة وتقاهم ربهم شراب مطهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان فعلكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبت لحكم ربك ولا تبع منهم آثما أو كفرا وذكر اسم ربك بكرة وعصيلا ومن الليل فسجد له وتببح لي له طيلة إن هؤلاء يحبون العلم ويزعون وراء طِيلا نَحْنُ قَلَقُنَا وَشَغَذْنَا هَسْرَمِ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلَا إِنْ كُنَّا لِتَذْكِرَهُ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن كان عليما حكيما يدخل من الشاء في رحمتي والله لن اعذبهم عذابا اليما الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحان الله وبحمده.